وما أديك من راقب فاكرو راقب أو إطايا یتيما ذا مقرخ او مسكينا ذا مطرخ ثم كان من الذين آمنوا مول و اولا والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشاة عليهم نار